ben kutibe aley ku mükeme kuti halelle dinmiz qabil kumleعَ kum ت quune eyemm فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطلع خيرا فهو خير له وَأَنتَ صُورُ خَيْرُ الْكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَةٌ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ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 يجيب دعوة الداع إذا دعان فاليستجيب لي واليؤمن بي لعلهم